بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المصائب كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون <تصفيق> كلا لو تعلمون لا تَرَوْنَ النَّجِيحِ فَمَا لَتَرَوْنَهَا عَيْنًا لفضيله الدكتور محمد